ده صوت انت يعني بالاناجيل الموجوده هل اثبتت الهيه المسيح ولا اثبتت ان هو انسان وان هو نبي مقتدر في القول والفعل والعمل ان المسيح نفسه بيقول انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيء انا ما اقدرش اعمل حاجه ويا ريت بس يعني تقول لنا فين يا ريت تقول لنا فين المسيح قال انا الله في الكتاب المقدس اللي اثبتت انه هو انسان ما اثبتتش انه هو الله في الكتاب الموجود حاليا في ايديك ورينه هو فيه اهل ام الله معك آل ام الله سعطيكنا الايات اللي تثبت مش اي واحدة انا عايزة بتاخد المايك وتقرأ لنا انت الان الاية اللي انت قلتهن لا اقدر ان نفعل من نفس شيء سنختبر شجاعتك في البداية سنختبر شجاعتك يا استاذ انج امر هل عندك شجاعة فعلا هتأخذ المايك وتقرأ لنا الآية كلها كاملة ولا شجعتك حتخونك وبعد كده نهدي لك الآيات الساحقة من إنجيلنا المقدس التي تؤكد لك ان ما فيه الصوت إزاي إزاي ما فيه الصوت بس يا أستاذ أمر الغرفة كلها عندها صوت إلا أنت يعني آه سمعني دلوقتي استنوا كده واتجفوا يا أخوة لو سمع <تصفيق> عندك صوتي او استاذ عندي امر انتظروا لو سمحتم هل معك صوت الآن ما عندكش صوت يعني طيب انا قلت لك ساعطيك الايات التي ستفحق هذا الافتراء تماما أن المسيح والله من الإنجيل ومن العهد القديم ايضا خلاص الآن انا أريد أن اختبر شجاعتك يا أستاذ إنج أمر أنت مسكت المايك وقلت أن المسيح قال لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا فأنا أريد أن أختبر شجاعتك الآن أمام الغرفة تأخذ المايك وتقرأ لي الآية كاملة لا تقطع نصف الآية هل يأطور لك الشجاعة ان تفعل ذلك يا أستاذ إنج لو عندك الشجاعة تأخذ المايك وتقرأ لنا الآية كاملة تفضل ال... اكتب لي واحد وأدي لك المايك <تصفيق> أستاذ إنج هل لك الشجاعة تأخذ المايك وتقرأ الآية ولا علموك تأخذ كلمة وتجري يلا يا أستاذ إنج فين أستاذ إنج في حد شايفه طبعا طيب على كل حصل لانقطاع وسيأتي وحينما يأتي يا أستاذ أبو علي لو سمحت انا عاوز في البداية سمحت مشكورا تأخذ المايك وتقرأ لي الآية التي قلتها لنا الآن في الغرفة أمام الجميع أن المسيح قال أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا ممكن؟ لو هتقرى الآية كتب واحد يا أستاذ إنج أمر إنج أمر طيب إلى أن تكون جاهز يا أستاذ أمر تكتب لي واحد أنا لحظة لما تفتح يعني فضل يا سامي أنا لا أقدر ان أفعل من نفسي شيء معلش ده دكتابنا المقدس ومش انت اللي بتقرر ان عندنا ايات ولا لا يعني انت ما تخجلش يا أستاذ انجي امر لما تسمي وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها بي اية والمسيح لما يقولوا احبوا بعضكم بعضا مش اية هو انتوا كنتوا تعرفوا ايات اساسا ولا الا لما خدتوها منينا احنا ها لا ماليك ازدقوا خلينا في الموضوع ماشي اقرى من الآيات بتاعة الإنجيل المقدس علها توطيك السنارة المايك معك عزيزي ما لا تقرر في كتابنا هنا تسأل وتستفيد وتتعلم خلاص المايك معك وقرأ الآية سميها انت زي ما انت عاوز بس ما تقولهاش لنا احنا انتوا ما عندكمش وتقرر في كتابنا المقدس لا عندنا وانت اساسا ما كنتش تعرفوا حاجة ونقل محمد الأشياء اللي عاوز ينجيله وسماها آيات زي ما كان بيسمع من المسيحيين واليهود الموجودين بس خلي بالك انت عندك صائقة بعد شوية حتتورد فيها ورطة كبيرة قوي قوي قوي صدلوا المايك معك سمعنا الآية قبل ما اتورثني اثبت الأول ألهية المسيح قبل ما اتورطني اثبت الاول الوهية المسيح وياريتكم في صوت وبعدين مش انا اللي بقول ما عندكمش ايات الكتاب بتاعك هو اللي كاتب ما فيش ايات ما عندكمش ما فيش اي كذا اي كذا انت اللي كتابكو كده انا اللي احط الكتاب انت لو تفتح كتابك مش هتلاقي في ايات برضو اقرأ لا يا ماشي على اعلمون انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيء كما اسمع ادين ودينوناتي عادلة لاني ده أصلب مشيئتي بل مشيئة الأب الذي أرسلني يعني مرسل والأب هو الله عندكم الأب هو الله لأن الله الأب قد ختمه الأب هو الله يلا تفضل المايك معك وورينا كده قدام الروم يعني إيه كما أسمع ويعني إيه دينونتي عادلة ممكن تأخذ المايك وتقول لي افتح معي التكثير المسيحي وأنا هفتح معاك التفسير اللي انت تقول عليه تفسير كتابنا المقدس وتوريني يعني ايه كما اسمع أدين ودينونتي عادلة المسيح هيدين مين وأي هي ما هي الدينونة العادلة التي سيدين بها المسيح ولماذا لا يدين الأرض لماذا المسيح هو الذي سيدين قل لي اسم الكتاب لو سمحت اللي هتقرى منه عشان نفتح معاك تفاصيرنا المسيحية صدر المايك معاك استاذ انجي امر اتفضل المايك معك عزيزي المايك انت ما اخذتوش المايك معك سؤالي انت قرات الان ان المسيح يقول كما اسمع ادين ودينونتي عادلة ماذا سيسمع وما هي الدينون العادلة المقصوده هنا وما هو التفسير المسيح الذي تستخدمه اتفضل المايك معك يا عزيزي كل الغرفة تسمعني كل الغرفة تسمع صوتي هل الآن تسمع صوتي طيب يا أستاذ إنج هل الآن تسمع صوتي الآن تسمع صوتي يا عزيزي تذبت لك الوهيط المسيح ومن إنجين المقدس طيب منت الآن تقرأ إحدى الآيات الهامة جدا يعني اتفضل المايك معك امسك المايك وقل لي ما هو التفسير المسيحي الذي تستخدمه وقرأ لي منه ما معنى كلمة كما أسمع أدين سيسمع من من وكيف ودينونة عادلة اتفضل المايك معك تمام الحمد لله حضرتك على التفسير لسان هو ده تفسير والمفسر بيترجم معاني ايه من معنى ان هو مرسل ليه المسيح مصمم يقول ان انا مرسل لان المسيح مرسل وهل سمعت واحد مسيحي يقول ان المسيح ليس مرسل خد المايك و قل لي انا اقرأ من تفسيركم المسيحي الاتي وقرأ لي تفسير كلمة دينونة عادلة لا تهرب من هذه الكلمة لو سمحت لا تهرب من كلمة دينونة عادلة كما أسمع أدين ودينونة عادلة خلاص ففيش حد يفتحيي صايد كده يا أخوة صدى للمايك معك وسمعني ما معنى كلمة الذي لا يدين هو الآب وإن ايه هو كتاب التفسيري لحضرتك تقرأ كتاب تفسيرنا احنا صدر المايك معك وخليك ادي الكلام مش عايز لهوت المسيح ده ده اوضح وابسط حاجة في الانجيل المقدس الاعمى بيشوفها يعني صدر المايك معك وقدينا لسه في اول اية حضرتك انت اللي قلتها مش احنا اللي قلنا لسه احنا ما قلناش الايات اللي عندينا صدر المايك معك ما معنى كلمة دينونتي عادلة وحتقرأ من اي كتاب تفضل المايك معك صوت يواصل كده صوت يواصل عن فكرة صوتك تصلي بيتقطع يعني ما بفصله انا مش مفصل لانجيلك ده كتابك اللي انا لا اؤمن بي لانه كتاب يعني مش نعمد ربنا ده, ده, ده عطبتي فانا بقول لك انت دلوقتي هو الراجل بقول لك انا مرسك مين هيرسل الاله اذا كان هو اله في اله يرسل اله ما هي دي مشكلتك انك, انك حضرتك لم الى هذه اللحظة لم تتعرض لم تأتيك الجراءة ان تتعرض لكلمة دينونة عادلة المسيح هيديني العالم ليه يعني والمسيح كلمة الله اللوغوس عقل الله طبعا الآب أرسل كلمته المسيح إلى العالم بسيطة معروفة يعني ما هيش آآ آآ مسلمين كسر فهموها عبر التاريخ وآمنوا بالمسيح في إله يرسل إله ما أنت بترسل عقلك إلى أي مكان في العالم صعب عليك؟ ما بترسل فكرك إلى أي مكان في العالم هنا الله الآب أرسل عقله الإبن إلى العالم ونحن نؤمن أن المسيح مرسل من الآب ولكن أنت لا تعرف طبيعة المسيح إذن الآن خانتك شجاعتك الآن أمام الغرفة شجاعتك خانتك أن تقول ما معنى كلمة دينونة عادلة ولكني سأعطيك فرصة إضافية جديدة قبل أن أقول أي كلمة انا لا أريد أن تهرب من الآية التي أنت اقترحتها عزيزي الفاضل سأعطيك الآن فرصة جديدة ما معنى كلمة دينونة عادلة بس هل هناك من سيدين العالم غير الله أنت وردت نفسك وهذه ليس الورطة الكبيرة بالمناسبة بل الورطة الكبيرة دي بعدين بعد ما أزلت لك لهوت المسيح أقولها لك فضل المايك معك ما معنى كلمة أن المسيح هو الذي سيدين ودينونة عادلة يا رجل المسيح يدين العالم والله موجود فضل مايك معك المشكلة الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا ربنا سبحانه وتعالى أرسله شهيد على الناس احنا أمة شهداء على الناس والرسول عليه الصلاه والسلام شهداء على شاهد علينا ايه المشكله مفيش ابدا مش ايه المشكله لما يكون دياه ديان يوم القيامه اللي هما يعرفوش يعرفوش حبيبي, حبيبي حبيبي ما, ما تقليناش ت... يعني ابسط واحد فينا هنا صداني عنده ابتدائييه فين الاخ فين الاخ هرب انا كده هعتبره هرب كده هعتبره هرب مش هعتبر ده تقطيع لا ابدا ايه ده هعتبر هروب لسه ما بدأناش احنا مش عايز صوت المتيعه تعال هنا العصر هنا بتتعصر وبيدوك المايك وبيقولوا لك يعني ايه ديان مش بتروح في الغرف الاسلاميه يضحكوا عليك بكلمتين يقول لك بص بيقول انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيء يقول لك الله طب ما تكمل الايه بتخاف من الايه ليه لا اقدر ان افعل من نفسي شيء طبعا لانه عادل لا أقدر أن أفعل من نفسي شيء لأنه عادل لا يدين بدون حق وبدون عدل حديني إزاي يا رب يسوع كما أسمع أدين ودينونة عادلة ليه بتهرب من أنصاص الآيات ليه بتهرب من لهوت المسيح الشيطان هو اللي بيهرب من لهوت المسيح خلوا بالكم انا مش هعتبر ده تقطع صوتي او استاذ انجي لو كنت معانا باسمك ده او باسم تاني لا هعتبر انك هربت من النقاش فتعالوا كلكم مع بعض هنا في الغرفة دي تعال انت واحبائك وكل زملائك تعالوا نقشوا معانا لهوت المسيح هنا تعالوا نقشوا معانا لهوت المسيح مش عايزين لهوت المسيح انا كنت احدي لك ايا عارفين الورطة الكبيرة ايه يا اخوة قبل ما اديكوا الآية القاتلة من العاد القديم عارفين الورطة الكبيرة اللي فيها المسلمين ايه نو no. مش بيقولك ادوني آية فيها المسيح آل انا الله انا هقوله اديني آية في قرآنك فيها اله القرآن بيقول انا الله ما عندوش لم يجرء اله القرآن ولا مرة واحدة ان يقول انا الله تخيلوا القرآن كله من أول الآخر ما ولا نص قرآني واحد فيه تجرى إله القرآن أن يقول أنا الله ما عاد نص واحد سرقه محمد من حديث موسى مع الله فيه الله يقول لموسى أنا الله يعني حتى الموجود مسروق فين إلهك يا محمد الذي تجرأ وقال أنا الله لا يوجد دي الورطة الكبيرة بتاعتهم انما انا عايزكم عايزكم كده تفتحوا معايا دا فرس دا دا دا دا دي العب ساكت ما يرفع عيده ارفع عيدك يا زفرس ها يلا ارفع عيدك وهنا العصر عارف العصر يعني ايه مش يعني المغرب ممتاز كده يا زفرس تحب تكمل تحب تكمل يا أستاذ زفرس تفضل المايك معك